ا ل س و ر ة التي معنت س و ر ة الانفطار يقول الله جل وعلا إ ذ ا السماء انفطرت معنى الانفطار هو الانشقاق ق د قال الله في آية أخرى و ا ل س م ا منفطر ب ه ك اخرى ن على ربك وعدا مفعولا ربك وفي آية أ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل ا ل م ل ا ئ ك ة تنزيلا فهذه حال من ا ل أ ح و ا ل التي ت أ ت ر ي السماء أ ن ه ا تنشق كما مر معنا في ا ل س و ر ة التي قبلها و إ ذ ا الكواكب انتثرت في ا ل س و ر ة ا ل م ا ض ي ة جاء بالنجوم وهنا الكواكب هذا دليل على أ ن المراد بالنجوم ا ل م ا ض ي ة هي الكواكب كلها ومعنى انتثرت أ ي تساقطت كما قال ا ل س و ر ة التي قبلها و إ ذ ا النجوم ك د ر ت أ ي تساقطت على ا ل أ ر ض و إ ذ ا البحار فجرت ج سجرت ر السورة ت التي قبلها معاني س وإن من معاني سجرت أ ن ه يفجر بعضها على بعض حتى تكون كالبحر الواحد و أ ن هذا معنى صحيح هنا قال و إ ذ ا البحار ه ج ر ت أ ي أ ن ه ا أ ص ب ح ت بحرا واحدا ثم بعد ذلك تيبس ويحصل لها ذهاب هذا الماء جميعه وتكون ا ل أ ر ض يبسا و إ ذ ا القبور بعثرت أ ي أ ن ه يقلب ترابها ويخرج من فيها للنشور وللعرض على الله جل وعلا في هذا اليوم إ ذ ا حصلت ا ل ن ف خ ة ا ل ث ا ن ي ة ه ذ ا ورد في ع د ة آ ي ا ت حينئذ إ ذ ا حصلت هذه ا ل أ م و ر ففي هذه ا ل ح ا ل ة تعلم كل نفس ما قدمت و اخرت كما قال الله جل و علا في ا ل س و ر ة ا ل س ا ب ق ة علمت نفس ما احضرت انما اختلف المفسرون هنا في معنى ما قدمت و اخرت قال بعضهم ما قدمت من الطاعات وما أ خ ر ت من ا ل س ن ة ا ل ح س ن ة التي يقتدى بها أ و يقتدي الغير بهذه النفس في هذه ا ل س ن ة ا ل ح س ن ة و أ ي ض ا ما قدمت من المعاصي ومن السيئات التي أ ص ب ح ت ق د و ة لغيره بعد وفاته هذا معنى صحيح جاءت به ا ل س ن ة من سن في الاسلام إ س ل م ح ن من سن ة في ا إ س ل س ن ة ح س ن ة كان له أ ج ر ه ا و أ ج ر من عمل بها إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وهكذا قال في ا ل س ن ة ا ل س ي ئ ة أ و المراد أ ي أ ن ا ل إ ن س ا ن يعلم كل ما قدم وكل ما أ خ ر بمعنى أ ن ه حينئذ ليس هناك شيء يغادره الكتاب لهذا مال هذا الكتاب لا يغادر ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة كما في الحديث حينما قال واغفر لي ما قدمت وما أ خ ر ت وما أ س ر ر ت وما أ ع ل ن ت فهو من هذا المعنى وهذا العلم هل هو علم إ ج م ا ل ي أ ن ه يعلم إ ج م ا ل ما حصل منه أ و أ ن ه علم تفصيلي كل ما حصل منه في الدنيا من سيئات صغيرها وكبيرها هذا على أ م ر ي ن وهما صحيحان ف إ ن كان العلم منسوب إ ل ى الكتاب فهو علم تفصيلي بمعنى أ ن ه يعلم حسناته كلها صغيرها وكبيرها وهكذا ما قدم من سيئات أ م ا إ ن كان المراد ا ل ث م ر ة فمعنى هذا أ ن ه يعلم ث م ر ة ما قدم وما أ خ ر ف إ ن كان حسنا فجزاؤه حسن و إ ن كان سيئا فجزاؤه سيئ ف إ ذ ا ما ي ق ر أ في التفسير بأن أو العلم إما تفصيلي أو ا ج م ا ل هذا هو معناه يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن بعد ذلك خاطب الله جل وعلا ا ل إ ن س ا ن والمراد به هنا الكافر ويدخل فيه أ ي ض ا كل إ ن س ا ن يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن ما غرك بربك الكريم معنى الغرور هنا أ ن ه استنكر عليه ما الذي غرك بربك حتى كفرت به أ و حتى عصيته إ ن كنت موحدا مؤمنا ما الذي دعاك إ ل ى هذا مع أ ن العقل الصحيح و ا ل ف ط ر ة ا ل س ل ي م ة تقودك إ ل ى أ ن تكون بالله مقرا و أ ن تكون له طائعا ولرسله, ولرسله طائعا. فحينئذ قال ما غرك بهذا الرب الكريم و أ ت ى جل وعلا أ و جاء هذا الاسم الذي هو الكريم إ ش ا ر ه الى التوبيخ والتقريع إ ل ى أ ن ا ل م ر و ء والعقل يقتضيان أ ن الكريم يكرم ا ل ل ه جل وعلا أ ك ر م ك أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن منذ أ ن كنت ن ط ف ة حتى خرجت إ ل ى هذه الدنيا فحينئذ يجب أن تقابل كان الأليق والواجب والمفروض أن كان الواجب ل ي ق ل و ا والمفروض أ ن تقابل هذا الكريم بالكرم فجاء بهذا الاسم الكريم ما غرك بربك الكريم حينئذ ما الذي غره الذي غره هو شيطانه والذي غره هو هواه و أ ي ض ا هو النظر إ ل ى ا ل أ م و ر ن ظ ر ة م ج ا ن ب ة للصواب وهو أ ن ينظر إ ل ى أ ن الله غفور رحيم فحينئذ يرتكب معاصي الله جل وعلا ل أ ن ه يقول إ ن الله غفور رحيم حينئذ هذه ن ظ ر ة م ج ا ن ب ة للعدل ل أ ن الله جل وعلا قال نبع عبادي أ ن ي أ ن ا الغفور الرحيم و أ ن عذابي هو العذاب ا ل أ ل ي م ف ا ل إ ن س ا ن يطيع الله جل وعلا ثم وهو يطيعه فهو راج لرحمته جل وعلا غير معتمد على طاعته مجانب لمعاصيه ما غرك بربك الكريم الذي خلقك أ ي أ ن ه أ ن ش أ ك من العدم من ن ط ف ة ثم أ ط و ا ر ا طورا بعد طور كما بينا ل ل ه في آ ي ا ت أ خ ر ى الذي خلقك فسواك جعلك في خلق مستو مستقيم الذي ولقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في أ ح س ن تقويم اي جعل أ ع ض ا ء ك م ع ت د ل ة ليس شيء زائد عن شيء الكل له ح ك م ة و له م ن ف ع ة في أ ي ص و ر ة ما شاء ركبك هذه بيان لحال وتحذير من حال أ خ ر ى بيان لحال أ ن الله جل وعلا في أ ي ص و ر ة شاء أ ي قدر جعلك عليها جعلك على ان شاء جعلك اسود وان شاء جعلك ابيض ان شاء جعلك طويلا وان شاء جعلك قصيرا وان شاء جعل ك جعلك فيك عاهه وهكذا وان شاء جعل شبهك بابيك او امك او خالك او امك وهكذا وايضا اما من جهه التحذير فان الله جل وعلا يقول إ ن ك أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن لو شاء ربك لجعلك م ا في هذا الخلق المستوي لو شاء لو لجعلك في ص و ر ة أ خ ر ى على ص و ر ة خنزير أ و حمار أ ونحو ذلك لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعاصي أ ن يقلب الله ص و ر ة ا ل إ ن س ا ن ص و ر ة حمار فقال في اما ل ل ذ ي يسابق ا إ م أما يخشى الذي يسابق ا ل إ م ا م أ ن يقلب الله صورته ص و ر ة حمار وكما أ خ ب ر الله أ ن ج م ل ة من اليهود أ ن ه مسخهم ق ر د ة و خ ن ا ز ي ت فله ا ل ق د ر ة ا ل ع ا ل ي ة ا ل ن ا ف ذ ة سبحانه وتعالى ثم جاء الله بخطاب آ خ ر لهؤلاء الكفار كفار قريش ومن كان على نهجهم م ب ي ن ا حالهم قال كلا أ ي ردع وزجر لهم ثم بين ما هو الذي غرهم وما هو حالهم مع محمد صلى الله عليه وسلم قال كلا بل تكذبون بالدين والدين من المعنى به يوم الجزاء يوم ي أ خ ذ ا ل إ ن س ا ن جزاءه فهذا وهو يوم ا ل ق ي ا م ة ف أ خ ب ر الله أ ن ه م أ ن ه م يكذبون بهذا الدين كما هو واضح في جميع الصور التي مرت بنا كلا بل تكذبون بالدين و إ ن عليكم لحافظين الحافظون هم هنا هم ا ل م ل ا ئ ك ة الذين أ و ك ل الله لهم حفظ أ ع م ا ل العباد من سيء وحسن قال الله جل وعلا ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيب ع ت ي ت واخبر النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا أ ن ا م ل ا ئ ك ة لا يفارقوننا إ ل ا في حال ا ل ج ن ا ب ة والغائط والغسل قال النبي الله صلى عليه وسلم فاستحيي منهم حق ا ل ح ي ا ة فهم يكتبون ما لك وهو صاحب اليمين ويكتبون ما عليك و صاحب اليسار ومن هذا المعنى أ ي ض ا أ ن ه م يحفظون العباد ب إ ذ ن الله جل وعلا لهذا يمر ا ل إ ن س ا ن بمضائق أ و بمخاطر فيجد أ ن في هذه ا ل ح ا ل ة من يسمع من ينبهه أ و كان أ ح د ا ينبهه وهكذا فهذا من حفظ الله جل وعلا لعباده الموحدين المؤمنين الطائعين ف ه م أ ي ض ا من أ ع م ا ل ه م أ ن الله وكل إ ل ي ه م حفظ الموحدين المؤمنين الطائعين ومن هذه ا ل ا ي ة يجب أ ن تكون ح ا ث ة ل ل إ ن س ا ن على ط ا ع ة الله جل وعلا وعلى مراقبته في السر والعلب ف إ ن ه إ ذ ا كان في السر لا أ ح د يراه ف إ ن معه من يراه من هو على اليمين ومن هو على الشمال ومع ذلك فالله جل وعلا لا يغادر صغيره ولا كبيره علمه محيط بكل شيء إ ن م ا من ح ك م ة الله جل وعلا أ ن جعل هذين الحافظين لتقوم بهما ا ل ح ج على العبد و إ ل ا فالله جل وعلا محصن بعلمه الواسع جميع ما يفعله العباد بل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ و إ ن م ا هو علم واقع و إ ن عليكم لحافظين كراما ا ل كما ر ا ك م سبق معنا أ ن ه م كرام لا يعملون المعاصي كرام عند ربهم كرام على بني آ د م بما يقومون به من الاستغفار للمؤمنين ومن الدعاء لصالحهم كراما كاتبين أ ي أ ن ه م يكسبون شهادتهم ش ه ا د ة ف ع ل ي ة وهي بالكتابه التي يجدها ا ل إ ن س ا ن يوم ا ل ق ي ا م ة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون علم نظر وواقع وليس بتخرص أ و بظن و إ ن م ا حينئذ إ ذ ا كانوا على هذه الحال فليس ل ل إ ن س ا ن حجه بل كما جاء في التقرير حينما يقرر ا ل إ ن س ا ن ب أ ع م ا ل ه أ ن ه ينكر ذلك ثم يقوم بدنه وجوارحه شاهده عليه فحينئذ تنقطع معذرته وحجته إ ن ا ل أ ب ر ا ر هكذا في كل ن ه ا ي ة يبين الله حال الفريقين ا ل غ ا ي ة ا ل ن ه ا ئ ي ة إ ن ا ل أ ب ر ا ر لفي نعيم البر في أ ص ل ا ل ا س ت ل ا ح الشرعي هو كل فعل صالح يقرب إ ل ى الله جل وعلا دل عليه كتاب الله أ و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو البر فمن البر ا ل ص ل ا ة والزكاه والحج وجميع ا ل أ ع م ا ل فرضها ونفلها فهو من البر إ ن ا ل أ ب ر ا ر لفي نعيم هذا النعيم بينه الله في آ ي ة أ خ ر ى أ ن ه نعيم لا ينفد و نعيم ا ل ج ن ة ن س أ ل الله جل وعلا ذلك و إ ن الفجار لفي جحيم الفجار الفجور اذا ل ف ج و ر إ أ ط ل ق ف إ ن ه في إ ط ل ا ق ه ينصرف إ ل ى الكفر ومن المعاصي ما هو فجور لكن هذا إ ذ ا ي أ ت ي مقيدا و إ ن م ا في إ ط ل ا ق ه يكون للكفر فحينئذ ا ل م ر ا د به في هذه ا ل آ ي ة الكفر والكفار كلا إ ن و إ ن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين أ ي يتوقدون بها وينالون حرها ووهجها يصلونها يوم الدين وما هم عنها ب غ ا ئ ب ه أ ي أ ن ه م لا يغيبون عنها أ ي ل ح ظ ة لا ي ف ت ر عنهم وهم فيه مبلسون فهم لا يفتر عنهم ل ح ظ ة من لحظات العذاب ومن هذه ا ل آ ي ة أ خ ذ أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن عذاب النار أ ن ه لا يفنى ولا يبيد وقد ل ل أ ه و ذكر أ ص ح ا ب العقائد أ ن مذهب أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن ا ل ج ن ة والنار لا, تفنى لا تفنيان ولا تبيدان و أ ن أ ه ل ه ا في خلود د ا ئ م إ ل ا أ ن أ ه ل الكبائر من الموحدين لا يخلدون في النار قد ذهب جماعه ممن, ممن خرجوا عن الحق إ ل ى أ ن ا ل ج ن ة والنار أ ن ه م ا يفنيان وهذا هو مذهب ا ل ج ه م ي ة الذين استغرقوا في جزئيات ك ف ر ي ة حكم عليهم أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة بالكفر و أ ي ض ا ذهب إ ل ى هذا ج م ا ع ة من المعتزله هؤلاء ردوا س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم ب أ ذ و ا ق ه م و أ ف ك ا ر ه م وعقولهم ووقعوا فيما وقعوا فيه م م خ ا ل ف ة كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم وقدموا العقل على النقل مع ان العقل الصحيح لا يخالف النقل مع أن العقل الصحيح ع ق ل ل ا ر ي لا خ ا النقل ا ل ل ف ص ي ح ن س أ ل الله ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة وقال بعض المفسرين وما هم عنها بغائبين ن إشارة في هذا إشارة إلى هذا في أ أ ن ه م لم يكونوا غائبين عنها منذ أ ن ماتوا وفي هذا حينئذ إ ش ا ر ة في هذه ا ل آ ي ة إ ل ى أ ن عذاب القبر حق م ع ل و م أ ن من أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في أ ق ا ئ د ه م أ ن عذاب القبر ونعيمه حق لا مريه ولا شك فيه و أ ن النعيم والعذاب يقعان على البدن والروح مجتمعين وعلى البدن وعلى الروح أ ي ض ا م ن ف ر د ة وكما أ خ ب ر الله جل وعلا في آ ي ا ت ك ث ي ر ة من كتابه كما في ق ولنذيقنهم ه تعالى ل و من العذاب ا ل أ د ن ى دون العذاب ا ل أ ك ب ر وفي قوله تعالى أ ي ض ا عن ا ل م ل ا ئ ك ة ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت و آ ي ا ت ك ث ي ر ة دلت على عذاب القبر وعلى نعيمه أ ي ض ا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أ ي ض ا هذه ا ل آ ي ة فيها دلاله على ذلك فضلا عما تواتر من ا ل س ن ة ولهذا أ د ى أ ه ل الحديث أ ن من المتواتر عذاب القبر ونعيمه فالموحدون و أ ه ل ا ل ط ا ع ة يكرمهم الله جل وعلا في قبورهم بالنعيم ويعرض م لهم قبورهم مد د البصر في ي و عليه مقعده م من ا ل ج ن ة و أ م ا أ ه ل الكهر فانهم يرون مقعده من م النار ويعذبون في قبورهم ولهذا أ ر ش د النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إ ل ى أ ن يتعوذوا بالله من عذاب القبر في كل ص ل ا ة كما جاء في الحديث الصحيح نسال الله جل وعلا النعيم المقيم إ ن ه على كل شيء قدير وما أ د ر ادراك ك ما يوم ا ل ي ن خطاب ا ا ل ك ف أ ي ض وما ا أ د ر ما يوم الدين خطاب هذا النفي مراد به التهويل والتفخيم والتعظيم لهذا اليوم إ ن ه يوم عظيم كما قال الله جل وعلا ا ل ق ا ر ئ ة ما ا ل ق ا ر ئ ة الحاقه ما الحاقه فهذا ا ل أ س ل و ب أ س ل و ب تفخيم وتعظيم و ت ح و ي ل لهذا اليوم ثم ما أ د ر ك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا و ا ل أ م ر يومئذ لله في هذا اليوم لا تملك نفس لنفس في في الشفاءة اليوم شيئا الحديث الصحيحة يأتون يأتون إبراهيم هذا مهما عند الله هذا أنهم لا وعلا لا تملك جل تملك إلى إلى نوح عظمت عند أخرى ي أ ت و ن إ ل ى موسى ي أ ت و ن إ ل ى عيسى والجميع يقول نفسي نفسي لا أ م ل ك إ ل ا نفسي ي أ ت و ن إ ل ي ه م في ماذا أ ن يشفعوا إ ل ى الله جل وعلا في أ ن يفصل بينهم ل أ ن ه لأنه ضاق بهم الذرع من هذا اليوم ي أ ت و ن إ ل ى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها أ ن ا لها فيأتي ويقدم بين يدي ذلك تعظيما للخالق جل وعلا ويخر ساجدا ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل ثم يكتب الله جل وعلا له الشفاعه في هذا الخلق الذي هو من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه وهذه الشفاعه ا ل م ح م و د ة لكنه مع هذا أ ن يملك بنفسه شيئا لا ليس أ ح د يملك نفع إ ن س ا ن في هذا اليوم أ و ضره كما أ ن ه لا يملك في الدنيا نفعا ولا ضرا الكل كل مخلوق لا يملك بذاته نفعا ولا ضرا لمخلوق ولهذا لما نزلت و أ ن ذ ر أ ش ي ر ت ك ا ل أ ق ر ب ي ن قام النبي صلى الله عليه وسلم في قريش قال يا معشر قريش لا أ غ ن ي عنكم من الله شيئا سلوني من مال ما أ ر د ت م اشتروا أ ن ف س ك م يا أ ب ا س ابن عبد المطلب لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا يا ص ف ي ة ع م ة رسول الله لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا يا ف ا ط م ة سليني من مال ما شئت لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا فانظر إ ل ى صريح قوله صلى الله عليه وسلم ل أ ح ب الناس إ ل ي ه وهي ف ا ط م ة ي ق و لا ل أ غ ن ي عنك من الله شيئا والبصيري و أ م ث ا ل ه ممن أ ع م ا ه م الشيطان والهواء يقول إ ن لم تكن يوم معادي اخذا بيدي و إ ل ا فقل يا ز ل ة القدم يا من بجوده الدنيا وضرتها ومن بعلومه علم اللوح والقلم لم يجعل لله شيئا سلب خصائص ا ل أ ل و ه ي ة وجعلها لمحمد صلى الله عليه وسلم فهو حينئذ محارب لله ومحارب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن هذا هو ش أ ن الهوى وهذا هو ش أ ن الابتعاد عن النصوص كما زل اقوام من ا ل ج ه م ي ة و ا ل م ب ت د ع ة وغيرهم هذا أ م ر ا بن عبيد قد سقط في ا ل ع ب ا د ة لكنه لما جانب النظر الصحيح في ا ل أ د ل ة ا ل ص ح ي ح ة سقط في من البدع ومن م خ ا ل ف ة منهج الرسول عليه الصلاه والسلام في العقائد ما وقع فيه ه ذ ا كل ش أ ن من نحى عن من كتاب الله جل وعلا و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم كان أ ك ث ر ما يصلح كان اكثر ما ي فكان ا ك ث ما يصلح فساده كبير وصلاحه قليل